هجر القرآن على أنواع أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه والرابع هجر تدبره وتفهمه والخامس حجر الاستشفاء والتداوي به والسادس الحرج الذي في الصدور منه وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وقال الرسول يا ربي ان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 قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنه بعشر امثالها لا اقول الف لام حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف رواه البخاري